لا الا من ينتحل منافقون والذين في قلوبهم مرض والمردفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا